بسم الله الرحمن الرحيم الافلام ميم ص ا د كتاب انزل إ ل ي ك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكريه المؤمنين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 م و ا س و ز ن يومئذ ا ل ح ق ف م ن ث ق ل ت م و ا ز ي ل ل ئ ك ه م ا ل م ف ل ح و ن و م ن خفت م و ا ء ا ل ل ك ا ل ذ ي ن خ س ر ن ى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 و خ ل قال ت ه من طين ق ف ا م ن يكون لك أن ت ت ب ر فيها فاخرج إ ن ك من ا ا ل ص غ ر ي ن ق الى أنظرني إ ل يوم يبعثون قال إ ن ك من المنظرين قال فبما أ غ و ي ت ن ي لاقعدن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 لمن تبعك منهم لاملان جهنم منكم اجمعين ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيشيتما ا ل ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين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 إ ن الشيطان لكما عدو مبين ق ا ل ربنا ظلمنا أ ن ف س ن ا و إ ن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسمين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في ا ل أ ر ض مستقر ومتاع إ ل ى حين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 يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه انزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما انه يليكم هو قبيله من حيث لا ترونهم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 فاتهم عذابا ضعفا من النير قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أ و ل ا ه م ل أ خ ر ه م فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 لفضيله الدكتور ى علم ه محمد ي ر ن ت ب النابلسي ل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 أ و عجبتم أ ن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إ ذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق ب ث ق ة فاذكروا آ ل ا ء الله لعلكم تفلحون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 و ب ا ؤ ك م ما من الله بها نزل س ل ط ا ا ن ن ف ت ظ ر و ا إني م ع ك م من ا ل م ن ت ظ ر ي ن ف أ ج ا ب ل ذ ي ن م ع ه ب ر ح م م ن ا و ق ض ع ن ا ذابر ا ل ذ ذ ي ن ك ب و ا ب آ ي ا ت ن ا و م ا ك ا ن و ا م ؤ م ن ي ن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 ف ياخذكم عذاب أ ل ي م واذكروا اجعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في ا ل أ ر ض تتخذون من سهولها قصورا و ت ن ح ث و ن الجبال بيوتا فاذكروا الاء الله ولا تعثوا في ا ل أ ر ض مفسدين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 أ ن ك م امنوا بالذي أ ر س ل ت به وطائفه لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين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 اوامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون أ َ و َ ل َ م ْ يهد َِْ للذين ََِّ ي َ ر ف ُ و ن َ الارض ْ من بعد َِْ أ َ ه ْ ل ِ ه َ ا أ َ لو َ نشاء ََُ وصبناهم َََُْ بذنوبهم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 رسول من رب العالمين من ح قال ي ق على ل أن أ ق و على ان ل ل إلا الحق ه جيتكم ي ب ب ر ب كنت م معي فأرسل ب ي إسرائيل إن قال ن ك ج ي ت ب آ ي ه فات بها ان كنت من الصادقين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 قالوا أ ر ج ئ ه و أ خ ا ه و أ ر س ل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم وجاء ا ل س ح ر ة فرعون قالوا اين لنا ل أ ج ر ا ان كنا نحن الغالبين قال نعم و إ ن ك م لمن المقربين قالوا يا موسى إن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 وما تنقم منا الا ان آ م ن ا ب آ ي ا ت ربنا لما جاءتنا ربنا افلغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين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 واذ َْ انجيناكم َُْ من ِْ ال ِ فرعون َِْ ي َ س ُ و م و ن َ ك ُ م ْ سوء ُ العذاب ََِْ يقتلون ََُُ أ َ ب ن َ ا ء َ ك ُ م ْ ويستحجون َََْ ي َ نساءكم ََُِْ وفي َِ ذلكم َُِْ بلاء ٌََ من ِ ربكم َُِْ عظيم ٌَِ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 ولما رجع موسى إ ل ى قومه غضبان اسفا قال ب ي س ما خلفتموني من بعدي أ ع ج ل ت م أ م ر ربكم و أ ل ق ى الالواح و أ خ ذ براس أ خ ي ه يجره إ ل ي ه قال ابن إنا أم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 الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى ا م ة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي ع ش ر ة أ س ب ا ط ا امما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 أ ل س ت بربكم قالوا بلى شهدنا أ ن يقولوا يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن ا كنا عن هذا غافلين أ و يقولوا انما أ ش ر ك آ ب ا ؤ ن ا من قبل وكنا ذ ر ي ة من بعدهم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 ف ق ل ت في السماوات و ا ل أ ر ض لا تاتيكم إ ل ا بغته ي س أ ل و ن ك كانك حفي عنها قل إ ن م ا علمها عند الله ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون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 واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفه ودون الجهر من القول بالغدو والاصال, بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إ ن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته